صلى الله عليه وسلم عنا خيرا بما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملئ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المرتضى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وأهل السماء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد معلوماتك كلما ذكرك الناكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد سبحان من يصفي من يشاء من العباد سبحان من يجتبي إليه أهل الهدى والرشاد سبحان من ارتضى حبيبه أشرف مصنوعاته سبحان من أراه عين ذاته بعين ذاته سبحان من صلى وسلم عليه بما لا يحيط به أحد من مخلوقاته سبحان من هو المرجو لزيادته من أعظم هباته اللهم صلِّ وسلِّم على روحي جثمان الأسرار ولوح سور الأنوار صاحب العصر مذكانا ولا يزال الوقت له خادما عبدك الذي لم يزلك بأمرك من حيث أنت على أفضل ما علمت من أحد من خلقك قائما حبيبك صفيك نجيك نبيك رسولك خليلك سيد الخلق بسيادتك عليهم رحمتك المفاوة الواصلة منك إليهم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بما قسمت لهم من مدده وقربه آمين اللهم أمتنا بمدد محمد صلى الله عليه وسلم ليدوم لنا الاستقامة وتزايد لنا بك الكرامة وبلغ سلامنا في سلامك وصلاتنا في صلاتك وصل وسلم عليه ما دام مجدك وعلى عزك وأشرق نورك وتم بهورك وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كله والصحابة أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم صل وسلم على نورك الأسنى وسرك الأبهى وحبيبك الأعلى وصفيك الأزكى واسضة أهل الحبين وقبلة أهل القرب روح المشاهد الملكوتية ولوح الأسرار القيومية ترجمان الأزل والأبد رسال الغيب الذي لا يحيط به أحد سورة الحقيقة فردانية ثم حقيقة الصورة مزينة بالأنوار الرحمانية إنسان الله المختص بالعبارة عن سر قابليته إلهي الإمكانية المتلقية من أحمد من حمد وحمد عند ربه محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتي في مراتب قربه غاية طرف الدورة النبوية المتصلة بالأول نظرا وإمدادا بداية نقطة الإنفعال الوجودي إرشادا وإسعادا أمين الله على سر الألوهية المتوصم وحفيظه على غيب اللاهوتية المكتم من لا تدرك الأقول الكاملة منه إلا مقدار ما تقوم عليها به حجة باهرة ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتصرف لها به من لوامع أمواره الظاهرة من تهاحن من القدسين وقد بدأوا مما فوق عالم الطبائع مرمى بصار الموحدين وقد طمعت لمشاهد السر الجامعين ما لا يتجلى أشعة الله لقلب إلا من مرآة سره وهي النور المطلق ولا تتنى مزامر على لسان إلا برنات ذكره وهو الوتر الشفيع المحقق ما هو الوتر الشفيع يحقق المحكوم بالجهل على كل من ادعى معرفة الله جردة في نفس الأمر عن نفسه المحمدي الفرعي الفرعي المتراعرع في غايته بما يمت به كل عصر أبدي شجرة القدم خلاصة نسخة الوجود والعدم عبد الله ونعم عبد الذي به كمال الكمال عابد الله بالله بلا اتحاد ولا حلول ولا اتصال ولا انفصال التاعي إلى الله على صراط مستقيم نبي الأبيات ومجد الرسل عليه ببذات وعليهم منه أفضل الصلوات وأشرف التسليم اللهم صلِّ وسلم على جمال التجليات اختصاصيتي وجلال التنزلات الصفاية الباطن بك في غيابات العز الأكبر الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخرين عزيز الحضرة الصمدية وسلطان المملكة الأحدية عبدك من حيث أنثك ما هو عبدك من حيث كافة أسمائك وصفاتك. مستوى تجلي عظمتك وعلمك ورحمتك وحلمك في جميع مخلوقاتك من كحلت بنور قدسك مقلته فرأى ذاته العلمي جهارا وسترت عن كل أحد من خلقك في باطنه لك أسرارا وفلقت بكلمة خصوصية المحمدية إحار الجمع ومتعت منه بمعرفتك وجمالك وغطابك القلب والبصر والسمع وأخرت عن مقامه تأخيراً ذاتياً كل أحد وجعلته بحكم أعليتك فتر العدد ولواء عزتك الحافق لسان حكمتك الناطق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعته ووارفيه وحزبه يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على الدائرة الإحاضة العظمى ومركزه محيط الفلك الأسمى عبدك المختص من قدمك بما لم يتهيأ له أحدا من عبادك سلطان ممالك العزة بك في كافته بلادك بحر أسرارك الذي طلاطمت برياح التعيون الصمداني أمواجه قائل جيش النبوة الذي تسارعت بك إليك فواجه خليفتك على كافة خليقتك أمينك على جميع بريتك من غاية المجد المجيد في الثناء عليه والاعتراف بالعجز عن اكتناه صفاته ونهاية البليغ المبالغ أن لا يصل إلى مبالغ الحمد على مكارمه وهباته. سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة محمدك الذي استوجب من الحمد بك لك إصطاره وإيراده وعلى آله الكرام وصحبه العظام وعارفه الفخام الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين صفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك الأكبر وأسند الأنوار الباطن تحت سرادقات عزتك وعظمتك الظاهر بنواميس أملك ونهيك ورحمتك حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى وخيرتك المبتغى ورسولك المجتبى سيد أهل الأرض وأهل السماء أحمد الأحمدي الحامد المحمود محمد الأزل والأبد تقديرا ثم تصميرا محمد الأزل والأبد تقديرا ثم تصميرا ثم تحقيقا ثم تخليقا ثم بهورا ذاتيا صخر الحكم بلا أمد وعلى آله وصحبه وشياته ووارفيه وحزبه اللهم بجاهه عند الك يسر لنا علمنا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك أن تنزل صلواتك الصبوحية وتسليمك الرحمانية من عرش اسمك الأعظم على واحد تجلياتك القدوسية الأكرم نيرانية مشارق والمغارب صمداني الوجه بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع روحي هياك لأمرك لدني الواسع لسان نقطة الأزل المفيرة لكل ما شئت خزانة رتبة الأبد الممتد خزانة رتبة الأبد المعمدة لكل ما أردت الأول القابل لأنواع تعيوناتك العلية على, على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إنداداتك الزكية في ظهورها وقطونها العبد القائم بسر الغيب والإحاضة بغايات الوصل الناظر بعين الذات ولا كيف ولا مثل فاتحة كتب الهيئات والصفات والآيات البينات سر الباقيات الصانعات التائمات اللهم صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي عنده المطلوب عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باسمك السلام الممد القيوم عليك منك معك وجعلنا به في عورة القدس الرباني ممن تبعه فأتبعك اللهم كذلك في كل ذلك ما دام لك كل ما كان وكل ما يكون وبقيت عين سلطان أحذيتك في الظهور والبطون وأشرق جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المسون وبطن عن إدراك كل أحد ما كتمت عن أمك المكنون آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم بأفضل ما يمكن أي بأرض من حضرة كفتيك على عبدك أن سخته اسمك المشار إليه بأنوار العبارات ولهيته جامع جماع المحيط الفرداني تحته ذخيرة كنز التعين الإنفان مرقوم نقوش الأسرار المحجة عن قوابل الخلائق لسان الإصطفاء المرقع بصور الحقائق الناطق عنك بلسان كان الله ولا شيء معه السابق بك في ميتاني تجلياتك المبدعات روح أشباح الأرواح الجمعية مهيمن بواطني كهوف البدنات الذاتية المعجوز أن معرفته من حيث بطونه في معرفة المتأخر. عله كل سباق إلى ذات موصوفه النكرت الشائعة المعرفة الواسعة الذي لا أين لهويته من ضره الغيبي ولا مكان يحفر مفارته الوهبي سيدنا محمد المصطفى المجيب المجتبى وآله الأصفياء وأصحابه أهل الاتباع والاختفاء وآله الأصفياء وأصحابه أهل الاتباع والاقتفاء اللهم أبدنا بمدن يشرا أنبيائك وأجل يصفياك واتاجي أبليك وسيد أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم تعال تابيه إبراهيم فابشرى أخي عيسى المنوه بذكره في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة بالعروة الوفقى والعصمة إمام المتقين وشفيع المذنبين نورك الصادعي سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحو المورود والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحوود الشاهد الشهيد للأنبياء وعلى الأمم الهادي بنورك المجدي لا أشرف سبيل وأمم من استسقى الغمام بوجهه فهمع وانشق لهيبته قمر السماء ثم اجتمع وعاد نور الشمس لشروقه بعد الأفون ورجع ففجر الماء والنمير من بين يصابه ونبع وسجدت البعير وسجد البعير لهيبته وسكن بثير لرقته وحن الجبع حين العشار لفرقته. فأيته بروح قنسك وحققته بحقائم عرفتك فأنسك الصادع بالحق الناتِقِ بالصدق المنسور بالرعب المملو قلبه بالحكمة والفرقان والإيمان والحب من رفعت ذكره بعد ذكرك قمت في مهراب العبودية والرسالة مطيعاً لأمرك معترفاً لك بعظيم قدرك وأقسمت بعمره في كتابك وفضلت بما فضلته عليك من أنواع خطابك وخلقت نور ذاته من نور ذاتك العظيم ورجعت به في غيبه لا هوت سر كالأسمى وثبت له في الخلافة عنك من حيث أن تقدما ونشرت له بوراثة اسمك الظاهر والباطن في الكونين علما وحققته بك في مظاهره وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وجعلت بيعته عين بيعتك وأنضقت نسانه بحجتك بثق أنوارك وبحر أسرارك قائد جيوش الهداية إليك سيدنا وسيد كل من أرشد إليك حبيبك المكرم رسولك المعظم محمدك المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته من خلقه الوجود من جرائه وعمرت الأكوان ببركاته صلي وسلم عليه كما يليق بجلال ولوهيتك، وصلي وسلم عليه كما يناسب عظمة سلطانك وربوبيتك وصلي وسلم عليهم من حيث ذاتك. وصلي وسلم عليه من حيث اسمك كما صفاتك وسلم وسلم عليه عدد ما احاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك وزد مبارك وصلّي وسلم عليه أولا وآخره وظاهره وباطنه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلّي وسلم عليه أولا وآخره وظاهره وباطنه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل والصحابة أجمعين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرفها عبادي الصالحون إن في هذا لبلا غلقه من عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ